ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتوف تعلمون ويدعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويدعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْهُدَى تَغَلَّى وَجْهُهُ وَمَسْحُدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَرَّأُ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ سُؤِمَ بُشْرُهُ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ لِئَلَّا يَدُسَّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلْ هو الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى دل مسمى فإذا جاء ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتقف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا درم أن لهم النار وأنهم مفرطون فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزينوا